بسم الله الرحمن الرحيم اننا فتحنا لك فتحا مبينا ليرفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم لنعمتك عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصراً عزيزا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 عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد جهنم واعد جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما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 أَطْعَمْنَاهُمْ وَسُيِّرَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ أَنَّ نَسْتَوْيَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله رفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أي يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا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 وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلوبِهِم فَانْزَلَّ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرا لم تقدروا عليها الله بِهَا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 اختطوهم فتصيبكم منهم معروه بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا بِهَا وَأَهْلَهَا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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَى لَضَفَّتِهِ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقٍ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يَغِيظُ بِهِ الْمُكْفَفَ وَأَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا